اختلاف في الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا فأحيا به الأرض بعد موتها وتصر في الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل مساكن أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها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 وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون